إِ أَوحَينَ إلَْكَ كَنَ أَوحَينَ إلَ نُح وَ النَّبينَ مِ بَعْدِه وَأَوحَنَ إلَ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 نَاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ غَنِيًّا عَنِ الْعَالَمِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا